قَدْ عَلِمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ والذين هم لزكاة فائلون والذين هم لفوجهم حافلون I <laughs> والذين هم لأماناتهم وعدهم موت والذين هم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْشَانَ مُنْ شُلَالَةٍ مِنْ طِيْرٍ ثُمَّ جَعَلْنَا نُطُفَةً فِي قَالَ أم خلقنا نطفت على فخلقنا الألفة المبوق فخلقنا ما ان كنتم رققا قم اقاموا فتباكم الله اقصن الصالتي ام منكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم